ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اليوم اليوم نرجع إلى ما بدأناه من ذكر بعض الفوائد في قصة إسماعيل عليه السلام وكنا قد ذكرنا أنه لا يجوز للعبد أن يفعل شيئا إلا بأمر وأنه لا يجوز له ألا يفعل ما أمره الله عز وجل به لأن الله عز وجل عالم بما يأمر به وقد ذكرنا مثالا على هذا مسألة الطلاق وذكرنا أن ما هو مشروع واجب على العبد أو مستحب وفي هذا ما يقتضي أن ننبه على بعض الأمور لننهي الكلام في هذا الباب فاعلم أيها العبد أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه هي الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لها وما سوى هذا فهي وسائل ليست إلا وهي طرق إلى هذه الغاية العظيمة الجليلة فكل ما عارض هذه الغاية فإن الشرع يهدره ولا يقيم له وزنا وذلك أن كثيرا من الناس جعلوا النكاح نفسه غاية ولم يجعلوه وسيلة إلى هذه الغاية الجليلة فحينئذ هم يحافظون على بقاء هذا العقد بين الرجل والمرأة ولو على حساب الغاية التي من أجلها خلقوا فيكون حرص الناس إلا ما رحم الله عز وجل على بقاء هذا الزواج ولو كان في بقائه دخول الزوجين أو أحدهما نار جهنم فإذا علم الناس أن الله عز وجل خلقهم لعبادته ولم يخلقهم ليتزوجوا ولا ليبيعوا ويشتروا فهذه وسائل إلى هذه الغاية فإذا لم تتحقق الغاية المقصودة في النكاح فهذا النكاح صار غير مراد ولا حاجة لله فيه ينبغي أن يكون هذا من الناس على ذكر ولهذا يقول الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيما حدود الله فهذه هي الغاية أن يقيم الرجل والمرأة حدود الله عز وجل فإذا ضاعت حدود الله عز وجل من البيت صار النكاح في حد ذاته غير مقصود ولا مراد فالإصرار على بقائه والحالة هذه عين المخالفة لله عز وجل وهكذا في سائر أحوال الناس لا يفرقون بين الغاية والوسيلة فمثلا أمر الله عز وجل بطاعة الوالدين وجاءت نصوص الكتاب والسنة لتبين للناس أن العقوق من الكبائب وأن البر باب من أبواب الجنة لكن هذا كله ليصل به العبد إلى الغاية المطلوبة وهي عبادة الله عز وجل فإذا عارض بر الوالدين هذه الغاية التي لأجلها خلق العبد صار البر هجرا فإذا أمر الأب ابنه بمعصية الله عز وجل سقط الطاعته وصار بره غير مراد في هذه الحالة لأن الله ما خلقه ليطيع أباه ولا ليطيع أمه وإنما ليعبد ربه ومن جبلة ما تعبده بك ان يطيع والديه ولكن في غير معصية الله عز وجل فالحال هكذا في باب النكاح على الرجل ان يمسك المرأة وعلى المرأة ان تبقى مع زوجها ولكن بشرط ان يقيم حدود الله عز وجل وإلا كان الاستمرار في بقاء هذه الحياة مخالفة وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب وكانت تقرأ القرآن فجاءته وقالت ما حديث بلغني عنك انك تلعن كيت وكيت فقال عبد الله وما لي لا العنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت أم يعقوب لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال عبد الله لو قرأتيه لقد وجدتيه ألم تقرأي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَلْهُ فَانْتَهُوا فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك فقال عبد الله ادخلي فانظري فدخلت أم يعقوب على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءته فقالت ما رأيت شيئا فقال ابن مسعود رضي الله عنه أما إنه لو كان لم نجامعها أي لم نصاحبها وفارقناها بطلاق فبين ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأته لو ارتكبت معصية الله عز وجل وهي النمص أو الوشن أو شيئا مما ذكر أنه لا يبقى معها ولا يبقيها وأنه يفارقها لأن حدود الله عز وجل ما عادت مقامة في هذا البيت فلا يبقى والمرأة متنمصة ولا يبقى والمرأة قد ضيعت حدود الله عز وجل وهي ترقص وتغني أو تسمع الأغانية والرقص هذا كله يفسد الغاية على ما يقيم الناس البيوت على هذه الغاية وإلا ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لي امرأة وفي لسانها شيء أي في لسانها بذاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف المرأة الصالحة بقوله الصالحات قانتات أي مطيعات فحذف المفعول فلم يبين أنها مطيعة لمن؟ وحلف المفعول في اللغة يفيد العموم فهي مطيعة لربها ومطيعة لزوجها فإذا عصت ربها فارقها الرجل كما في حديث ابن مسعود وإذا نشدت على زوجها فارقها كما في حديث لقيط ليست الحياة هكذا هي الأصل لكن الغاية هي الأصل فالمرأة مثلا تبقى مع الرجل وهي لا تصلي أو تقصر ومع ذلك يبقى الرجل معها ولا يفارقها ولا يقيم لهذا وزن لكن هذه المرأة لو انها سبك لضربها ولطمها وسبها لكنهم يضيعون احتام الله عز وجل وتبقى المرأة مع الرجل وهو لا يصلي بالكلية او يدعو صلاة الجماعة او يدعو صلاة الفجر وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن والمعنى أنه يحافظ على الصلاة في المسجد جماعته لا يصلي في بيته فيضيع صلاة الجماعة ولا يصلي بعد الوقت ولكن يحافظ حيث ينادى بهن فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن أي صلاة الجماعة في المسجد في وقتها من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لترقتم سنة نبيكم ولو ترقتم سنة نبيكم لضللتم فلأن الرجل كان لا يصلي جماعة في المسجد لكان ضالا فهل يأمر الشرع المرأة بالبقاء مع الرجل حال ضلاله ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد علمتنا وما يتخلق عنها أي عن صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق او مريم. ومن هذه الصلاة صلاة الفجر في جماعة ولما جعل الناس النكاح غاية قصروا فينام الوجل بجانب المرأة والمرأة بجانب الوجل حتى ترتفع الشمس هكذا ضلالا منافقين ولكن لتبخ الحياة الزوجية ولو أمسك الرجل مراتا ضالة ولو بقيت المرات مع رجل معلوم النفاق لا يمكن أن يكون ديل هكذا أن يجعل الوسيلة غاية إنما يتزوج الرجل ليقيم أحكام الله عز وجل وقد روى البخاري مسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ولغض مسلم أنها قالت أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وهي خثنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرأة عبد الرحمن بن عوف استحضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها إنها ليست بالحيضة ولكنه عرق فاغتسلي وصلي دم الاستحاضة دم عرق يركضه الشيطان برجله فينفجر فيظل دم المرأة سائلا لا ينقطع فماذا تفعل المرأة تتحيض بعادتها ثم تغتسر وتصلي باقي أيامها قال الزهري فحدثت بذلك أبابك ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشامل فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي أنها لا تصلي كانت هند مستحاضة وكانت تظن أنه دم حي فلا تصلي وهي معبوة عند نفسها بترك الصلاة لأنها حائط لكنها من شوقها إلى الصلاة كانت تبكي أن دم منعها من الصلاة فما بالك بالطاهرات اللواتي لا يصلين التي يبكي الرجل لتصلي ثم لا تصلي فإذا الرجل أن يفارقها لم يقبل هذا أبوه ولا أمه ولا إخوانه ولا أبوها ولا أمها وتبقى المرأة على رغمه تاركة للصلاة وإذا أرادت المرأة أن تفارق زوجها لأنه لا يصل الفجر جماعة أو يترك الصلاة بالكلية أو لا يحافظ عليها لا يقبل الناس ويحافظون على ماذا على بقاء الزوجية ولو مع المعصية ولو مع مخالفة حدود الله عز وجل فضرب الله عز وجل قلوب بعضنا بضعب فاعلموا أن الزواج وسيلة وإنما الغاية عبادة الله عز وجل وأنه لا يحل للرجل أن يمسك المرأة ولا للمرأة أن تبقى مع الرجل إلا إذا أقيم في البيت حد الله عز وجل وإلا فإن الزوجية لن تغني عن الناس شيئا والأمر كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم القيامة يوم الفراه لا يبقى لا رجل ولا امرأة كل يقول نفسي نفسي فلو عاد الناس إلى الغاية الأولى ونظموا عليها حياتهم لصالحة كثير من الأسر ولو علمت المرأة أنها لو عصت زوجها لطلقت ما عصت فإنك ترى المرأة اليوم يحلف عليها زوجها بالطلاق أن تنتقل ثم هي تصر وتاب أن تلبس النقاط فإذا عرض الأمراء على أبويها ما أنصفوه وكانوا مع المرأة وإذا أراد أن يفارقها كان أبوه عليه وكانت أمه كذلك وكان الناس جميع من الذي نقرره أن يعصي الله من أحب متى أحب وأن الرجل على امرأة تعصي يطعمه ويسقي ويقسو ثم المرأة تعصي بماله وتعصي بثيابه بطعمه وشرابه ثم إن المرأة تتزين وتتجمل وتتطيب لرجل لا يصلي لعبد ضال منافق وفيه من المعاصي ما فيه ثم هي تغازله وتتودد إليه ولو ان هذا الرجل عقها يوما او غاضب والديها او رأته يوما على معصية لها جانب يمسها كالنظر الى النساء الاجنبيات لفارقته غضبا لنفسها لا غضبا لربها لكن اذا عصى ما لم تمس المعصية جنابها فليفعل ما يريد وليفعل ما يشاء ولسان حال الناس الرجل يحاسب لنفسه وعلى نفسه والمرأة كذلك ولكن الأمر ليس كذلك فإن الرجل يحاسب على امرأته وعلى امساكها والمرأة تحاسب على بقائها مع رجل هذا حاله لماذا أيها الإخوة عوقبنا لأن الله عز وجل لم يكن هو المقصود الأول بل هناك غايات أخرى ومقاصد أخرى يبقى المرء متمسكا بها ولو فرط في الغاية التي لأجلها خلق فحينئذ فسلت عامة البيوت ولم يسترح في بيته رجل ولم تنعم في بيتها امرأة وضرب الله عز وجل قلوب بعضنا بضعب عقوبة وكما قال الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فعودوا إلى أنفسكم فاستغفروا ربكم وأقيموا بيوتكم على حدود الله عز وجل ومن فارق في رضاه فإن الله عز وجل يغنيه ومن أنسك في صخطه فإن الله عز وجل يشقيه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وثم أما بعد فاعلموا أيها الإخوة أن هذا الباب مر وهو محنة جليلة قل لما ينجو منها أحد وذلك أن الناس في الغالب إنما يحرك قلوبهم مقاصده حتى كثيرا من المنتسبين إلى العلم ولله در الحسن حين قال لم يبقى من العلم إلا غبرات في أوعية سوء أن يكون مقصود الرجل عبادة الله عز وجل فتلك غاية جليلة ولكن أغلب الناس إنما معبودهم مرادهم ومقصودهم هواهم يوالون عليه ويعادون عليه يحبون لأغراضهم ويبغضون لأغراضهم فإذا علم العدل أن الطلاق منه ما هو مشروع فوقع ينبغي أن يحمد فاعله لأن من أطاع الله عز وجل وفعل ما هو واجب أو مستحب وقد قال بدر الدين العيني في شرحه لسنن أبي داود في حديث لقيط بن صبرة فيه استحباب أن يفارق الرجل المرأة الفاحشة فإذا فعل الرجل ما هو مستحب ينبغي أن يعامل معاملة الطائعين لربهم ويعامل بإكرار لكن الناس لأنهم يوالون لأغراضهم إذا وقع طلاق وقعت خسومة وقال لما يقع طلاق إلا إذا هتكت الأسرار وصار كل أحد لأننا عرضوا الشرع ابتدائي وجعلنا الطلاق كله من داب واحد حرام وجعلناه مسألة عظيمة فإذا أراد الرجل أن يفارق ويخرج من هذا الأمر العظيم فأنه يأتي بدوافع عظيمة فيضطر أن يكذب ويتقول على امراته في الغالب أو يهتك سرها ويقشف سطرها لا مع أبيها وأمها فحس لكن مع غالب الناس حتى ينظر إليه الناس نظرة حسنة لأن المطلق قل يقدر على الزواج مرة أخرى وإذا كانه فعل عارا وشنارا فليفلم له مقصوده الثاني ويتزود يهتك سر مراته وسر أبيها وأمها حتى ترى عامة الناس يدرون بما على فراش الزوجية وكذلك المرأة لتخرج من عهدة الرجل تهتك سترة وتفضح أمره بالصدق وهو غيبة وبالكذب وهو بهتان وينسى الناس الشريعة بالكلية فإذا وقع طلاق جاء الفراق والخصومة والسب والنزاع لا تكاد ترى فراقا على ولا ترى فراقا مع صحبة ولا ترى طلاقا مع سكر لكنها سوآت تكشك وفضائح تروة ومغيب يذكر في الناس لماذا لأن الطلاقة صار عند الناس كبيرة فلا يجد الرجل مخرجا إلا بهذا المخرج ولو أن الناس رجعوا إلى شرعهم وعلموا أن الرجل لا يطلق إلا لسبب وقد يكون السبب في نفسه كعدم القبول كما في حديث ثابت وحديث فاطمة وأنه لا ينبغي أن يسأل الناس عن السبب لو ردعنا إلى الشرع لوقع لو الطلاق مع دوام الصحبة والعشرة والألفة مع السكر والرعاية لكن خذ مثالا قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية ثم قال من جملة المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين لكن إذا ماتت المرأة جاز له أن يتزوج بأختها وإذا قلقها جاز له أن يتزوج بأختها فهل هذا سمعت العالمين هل إذا الرجل امرأة يقدر على الزواج بأختها لا يقدر لأنهم لا يطلقون إلا بخصومة وفحش إلا بسب ولعب إلا بفضاح فمن الذي يقبله وهل تقبل الأخت المطلقة أن تقبل أختها الزواج من زوجها الذي فارقها لا يقبلون ولو علموا أنه شرع الله عز وجل ولو علموا لا يقبلون ولو قبلت لربما خاصمتها أختها المطلقة أبد الدهر مع أنه الشرع فقل هذا لأصحاب الميادين المعتصمين على الشريعة تلك هي الشريعة هل نصبت في أنفسنا ليولي الله عز وجل علينا من وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا هل توى أن الشريعة تتحسب في قطع يد الثالث وباقي الحدود أليس هذا من الشريعة هذا من الممكن أن يقع لا يمكن إلا في النادر جدا لماذا؟ لأن الطلاق صار كالأمر الإد عند الناس فلا يقع إلا على أفحى شصورة تكون حينئذ وقد تقطعت المودات وسقطت الحرمات لا يقدر الرجل أن يعاود نفس البيت لينكح أخت المطلقة ولو فعل لا يستقبله أبوها ولا أمها ولا تقبل الأخت ولا أختها وهذا بكل أسف يعني أن محرك العباد نفوسه أنت إذا غضب لا تقيم لأحد وزنه وإذا غضب سبب لا تقيم لأحد حرمه وإذا رضيت بارك وقد وابن قتيبة في كتاب المجالسة عن سفيان الثوري أن موسى عليه السلام قال ثلاث من استكملهن وكن فيه فقد استكمل الإيمان من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق ومن إذا قدر لم يأخذ ما ليس له فانظر إليهم حين تزوجون طرى المودة والابتسامات والكلمات الطيبات لأنهم رضوا فانظر إليهم إذا وقع الطلاق لا ترى إلا عبوسا وسبا وكلمات قارصة حتى إنك ترى الرجل إذا غضب المرأة واحتكم إلى أبويها قل ينصره هؤلاء دائما يأتي الرجل مع ابنته والمرأة مع ابنتها أين من يقصدون وجه الله؟ ليحكمون على ذويهم وبناتهم وأنفسهم صار قدر النر هو حياته وقصده ولا تغتر بذي لحياة ولا بغبرات علم إن التوحيد الشديد إن سلامة القلب لا يعدلها شيء ومن لنا بسلامة القلب بل لنا ان تحب لربك وان تغضب فتصير كالليف اذا غضبك الناس وتنقصوك وطعنوا فيك صرت كالليف تحجم بكل حجرة ومدرة واذا باركوك واثنوا عليك خرج من ثمك كل كلام عطر طيب أين من يحب لربه فلا يحركه مدح مادح ولا جرح قادح هذا في الناس نادر وهذه المحنة الكبرى إن الإسلام سلامة القلب لله عز وجل فالطلاق محنة تكشف القلوب إذا غاضب الرجل المرأة وفارقها وهو غضوب لن يرعى لله حرم فولج باب الغيبة وباب البهتان وباب كشف السر لماذا لأنه غضب لأنه أهين لأن المرأة تلقت فغضبت تلقت فغضب ذوها ماذا يفعلون لا يقيمون لأحد الحرم يهتكون سطر الرجل ويفضحون أمره ويكشفون مغيبة ولا يذكر في مجلس إلا فعن فيه وهكذا صارت حياتنا لأنفسنا نوالي وفيها نعادي ولها نمدح وفيها نذم وصار الذي يقصد وجه الله عز وجل كالكبريت الأحمر بل هو أندر لكن هم المقصودون وهم المعنيون بكل تظيل وهم الذين سبقت لهم من الله الحسن هم الذين رضوا عن ربهم ورضي الله عز وجل عنهم وأما الذين يقصدون أنفسهم ويعملون لها فهؤلاء في واد وأهل الاستقامة العليا في واد آخر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا